حابب بسيطة كل منهم ليش؟ بفتر انتعادك الحديث الصحيح هو يعني حديث حسن حسن حسن الأطراض الأطراض بصراحة أنك فيما ليست موجودهم لأن الأطراض هذه الأليا قلية أن تكون في مبحث الأعهاد لأن حديث الأعهاد ينقص إلى ثلاثة أنواعات النوع الأول الحديث الغريب الحديث. ثم العزيز الحديث. ثم, ثم الغرائب الغائبا الأفراد هذه الأفراد والأعراق تأتي بما باب الحديث الآحاد في نوع الغريب لأن أفراد وعراق يعني أنه يستطرر بالوحية يا رب ربما يكون فالأليق به فيه فالأليق بهذا الموضوع أن يأتي فيه في قوة الأحاد أو في حديث الأحاد عندما بحث ناس هو الحديث الغريب لأنه يسمع الأفراد والغرائب الأفراد هو إيه؟ الغرائب والغرائب, والغرائب فالأليق به أن تكون فيه الله أعلم أحد، فنذير الله من أن الله يجزي أن معظم الحديث معظم الحديث تأكد في باب الحديث الغريب، وأحدها، وأما فرغ من جراس الحديث. المقبول بنوعه هذا نبه القارئ على أن التفرّق لا يعتبر ضعف في الرأي يرد به حديث ليه؟ لأن رواية الواحد مقبولة ومع مروءة الواحد قد تكون صحيحة تقول هي صحيحة تدخل في باب الحديث أساً وقد تكون ضعيف وذلك متوقف. على مدى تحقق شروط القبول. أصل المفروض أن أي علم له قواعد المفروض ينظر إلى هذه القواعد على أنها صفات. إيه واحد فلا تستطيع أن تستوعب علما إلا إذا أحط بمسائل يهودية. ومشكلة الذين يتكلمون يتكلمون في مسائل يهودية. نحن نتكلم بمسألة نجمع ما في الكتب لعنازل مسألة ولكن يتعبق من هذه المسائل التي نخلها كلام لا, لا علاقة له بالباق ولكن لو أنه مستوعب لموضوعات المصطح المتعبق من الحديث كبير سيكون عنده الإجابة ويعرف كيف يفرج الموضوع خلاص يا فندم فانا تواصل بايه الامر الاول موضوع تصحيح ما في الكلام من اخطاء اذا كانت اخطاء اداريه او وويه واللي امكن تكون قليله جدا ان شاء الله الامر الثاني الامر يصعب على الطلاب او على الاب فهم مساله او يستفيد في تطبيقات تمارين احنا المره ببادل. لما ناقشنا الشيخ ابن الصلاح يقولنا كأنه يقول أن العدل العدل قد ينفرد بحديث والعمل ليس تفكرون شو فيه؟ فقال يعني لا يصح نحن مرض... نعلم من ظلم الأشخاص هؤلاء ينفردوهم في الله لهم من العاملين للإسلام ولكن نحن نناقش أقوالاً لا نتكلم عن أشخاص لا نتكلم عن إيه؟ عن أشخاص أنا كنت في رسالة في المناقشة في رسالة فالمناقش يقول لا يجوز جل الطالبان لا يجوز لك أن تناقش الأئمة أو أن تستدرك عليهم. أنا لم أقدرش أصبب قلت لكم كم طرف السابقون للآخرين واستبراك الناس على بعضها لأنه طيب بيدنا نفهم أن هذا يؤدي إلى تنقية التراس وتهزيمه وإزال ما فيه من شواء يعني قارن بين العسل بعد جمعه من الخليل وبعد تنقيته قابل التنقية فيه شواء صار معين تزولها نزيل شواء بسيطة جدا تزول ويصبح العسل صافيا نقيا بإزالته وكلمة النصيحة مأخوذة مما زالت معفورة من قولهم نصح فلان العسل يعني صفيه والتصفية هذه تخلص العسل من الشوائب كذلك النصيحة تخلص المنصوحة من الشوائب الأفلاطنية السلوقية وقد تبون في العراق يعني أنت إذ تنصحني وأنا إذ أنصحك فأنا أريد لك الخير أريد لك الخير فالناصح بنصحه لأخيه يحاول أن يخلصه من هذه الشوائب وإن لم تكن شوائب دي ويقولون أيضا إن كلمة نصيحة هذه مأخوذة من إيه من نصح الإنسان ثوبه إذا خاطر يعني السوب ممزن ماذا لو ترك على حالته سيزاب هذا التمزق حتى يستعصي على العلاج كذلك الأمراض الأخلاقية السلوكية إذا لم تتدارك ولم يتناصح الناس فيما بينهم فإنها تستعصي على العلاج أيضا من لمعكوزه من نصفه الإنسان ثوبه إذا قاطر يعني إيه؟ لم ما فيه لما يطلق هذه ماذا تمام، نقص على السوق، نقص على السوق، لو ترك السوق، يزداد، فسابق، صاحب من ف يعني هذا من نوع التناصر، وينبغي <تصفيق> أن نعلم أن الهدف الأعظم ينبغي أن يكون المحافظة على الإستاذ فالذين يوهاجمون الإمام المخاري أنا أذاك عالم أنا لما رأيت الإمام البخاري وليس بيني وبينه صلاة نسأله ولكن بيني وبينه صلاة كناني هذه الصلاة أفضل صلاة الناس هذا أمر الأمر الثاني الذي يدافع إنما يدافع عن الاسلام يدافع عن الإسلام يدافع عن الإسلام فلا بد من استدلال هذه هي عند الدافع عن الاسلام نحن لا ندافع عن سين أو صدي الناس نحن ندافع عن الإسلام نعم أهمين أخونا الكرام؟ بعض الناس بيقولوا إيه؟ السؤال ده والله وحده اللي ألكون تقول المشهر تقول كيف تقول إن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله وكيف تجعلون كلام البخاري بعد كلام الله عز وجل ما الجواب عن ذلك ما شاهد؟ ما أن يعرفه؟ السؤال؟ من قول أن أصاحب كذب على كذاب الله؟ صحيح ماذا؟ أخير الإمام الكذب رحمه الله ورحمه الله ورحمه نعم هي تقول يا إيفا؟ هي سمت الكلام ده على في الإعلام طبعا كل الإعلام عايزين بخانه مبارك يا قرآن في الكذاب عظيم جدا إلى أن نسقط الصنع ثمات ترعي والسرعان يعني ما هي الكلامة كلامة كما الجواب عن ذا لديه ماذا؟ قل ليس المقصود بالكلام وكلام مؤذي ولكن المقصود هو كلام من عيسى صلى الله عليه وسلم لدى جلعب خارف الكلام رده الله عليك يعني الأخ الكريم عسولي عند الله بس الكلامة بي صحيح البكارث ما بي صحيح البكارث نوع الأول الأحاديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه الأحاديث قولية أو فعلية أو اقتراضية إلى آخر ما تعلم فهذه الأحاديث يليام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث يعني إذا قلنا النص المقدس كيش مليه؟ ايه النص المقدس؟ خد على معنى ده. على القرآن وعلى كلامه وعلى السنه المطهره الضاف إليه صلى الله عليه وسلم. طب إيه عن المقدس المقدس مقدس النص ده؟ المقدس ايه يعني مقدس؟ ايه يعني مقدس؟ واحد مقدس، معناه لما نقول القرآن كلام الله وهو كلام مقدس الحديث الثابت عن الله صلى الله عليه وسلم كلام مقدس يعني مقدس يعني سالم من الأخطاء والأهواء البشرية سالم من ايه أخطاء والأهواء البشرية المسلمون ملزمون به ولا يجوز لهم ان يتجاوزوا يبقى علامه يطلق النص المقدس ان هذا نص مقدس القرآن كريم كلام الله عز وجل هو نص السنة مقدس السنة كلام مقدس نعم خلاص النص المقدس على القرآن وعلى السنه ايه نعم ايه معنى مقدس قلنا سارٍ من الأخطاء والأهواء البشرية ومنظِم للمسلمين يجب على المسلمين أن يقبلوه وأن يعملوا به. دامين أخنا؟ نعم. أريد تغيير النص مقطعاً جديد. اسمه كي؟ علاش مصطفى. إجلس. دامين دامين دوميان؟ لا، من الشرقية. آمين بالله. قريبتي عن ايه وصل مقدس؟ نعم انت عن ايه وصل عارف نعم الله يكرمك. الحمد لله. الله يقريبنا استفيدنا حضرتنا تعلم لكم اخواننا وما عايزين يقولون ان ذا جلامك اخاري ليه نعم لأنه سكتو ليه؟ بساك السكوت لا ليس اللو قداسك ليس اللو قداسك لا ليس اللو قداسك الاسم الثاني يعني اخوان السمار اخوان التابعين ليس النصوص مقدسك لأن كل إنسان منهم منه ويربل عليه إلا من أخصوص صلى الله عليه وسلم كيف يريد أن يفرق بين القرآن والسنة لقصة والسنة من جملة الوحد الذي وعد الله بحفظه من جملة الوحد إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو نحن هجول. وقال الله تبارك وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والهدينا في هنا موضوع في الأول خالص اهو انتوا طبعا مش هتقروه دي السنه المطهره للنبي صلى الله عليه وسلم والله والله مهم جدا ويجب ان تقراه وندهوله للناس بسهوله وليس كأن تقرأ، تفهم، تستوعظ، ثم تقول للناس هذا الكلام نسبه السلمة أو المظاهرة إلى النبي محمد صح؟ سرع؟ موضوع مهم جدا؟ موضوع مهم موضوع مهم جدا؟ موضوع مهم جدا؟ توقفنا عند القطر القضيه همم نقطه الزوار والباب ايه؟ اتحط على الكرسي والباب كده عليكم اهلا وسهلا الله يجزاك لا والله والله ده انتوا مش شايفين ده دي متقابلين ليه يا طارق ده؟ ليه؟ ليه؟ انا عندي قصه ثانيه دي اه اه تمام هتروح خالص على خالص تنسى مين تسهل ولا تسهيل الساعه ولا ايه؟ الساعه موضوع كراسه أنا أعرف. ونكلمنا عن هذه المسألة. نعم. أعرف. الله يعبدان. والله يعبدان. والله يعبدان. والله يعبدان. والله يعبدان. والله يعبدان. والله يعبدان. والله يعبدان. والله يعبدان. والله يعبدان. ماذا؟ لمن الرصر من الصلاة هذا السلام هاته مياه فاسقين ونطرش شفر مياه فاسقين ومياه فاسقين مياه فاسقين ومياه فاسقين الله ومه يده تلاقي العلماء من الفريه المطبور صار سرق الشيطة موضوع ايه ترقي الماء الحديثي بالقبول وعملهم به دليلا على صحته ولو لم يصح إسنالا ولو لم يكن لو إسنال أصدام انت كلمة عن نظر نعم طب تكلمنا عن العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة طبعا انتو بتنريشوا هاشو تعديل طبعا عاد طيب خلاص. فما نتكلم عن إيه؟ نكمل الموضوع إذا يعني جينا فيه. صحيح. صاحب السمو الأمير مارس المسامير. اللي هي. مارس المسامير. مارس المسامير. جزاء. الإدارة عارفة من أين؟ ولا ود منتهي. مسند الصلاة. إيه؟ مسند الصلاة. نتكلم عن مسند الصلاة ونفضله. نعم. 60. 60. نعم 60. لأن ماذا قلنا في الوضع هذا الصلاح؟ قلنا أن جنب الصلاح علنا كلامه. اللي... العدالة. أن يكون عدل. أن يكون عدل. أن يكون عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. عدل. أين اينا كلام الصراعه ده الكلام اللي احنا عم على كلام الصحابه اللي الصراعه بيقول طي يكون طي الله وعبدا ويستدل بحديث هذا الحديث لا تدركوه احراس الطرق قلنا يبقى اذا ان حصل السلام في نوع ونحصل الكلام في نوع من أنواع الحديث فقط وليس في الحديث حديث اللي هو الحديث وقلنا أولا من قال قال ينفرد العدل في رواية الحديث الحديث الصحيح يشترك فيه رويه أن يكون عدلا في ديني تام الضبط الحمزي وقلنا أنه لا تلازم وقلنا إنه لا تلازم بين العدالة والضبط وقد يكون الراوي في غاية الصلاح والاستقامة عدل في دينة ولكنه ضعيف من جهة حفظه ضعيف من جهة إيه؟ الفلس. وقد يكون الراوي في غاية الحفظ والاستقامة في المرتبة الأولى من مراتب الحفظ والاستقامة ولكنه مبتدع أو خاسق بالقول أو بالفعل أبن الصلاح تجلم عن رواية العدل نحن نتكلم عن رواية العدل التام الضد فاهمنا يا قلنا؟ وقلنا <تصفيق> إن الأحاليث المطلوبة وخصصاً الصحيحة تنقصنوا إلى كم تسمين؟ المحكم الأحاليث المحكمة الحديث المحتم والحديث المقبول المعمول به السالم من المعارضة ومعظم أحاديث السنة كذلك. خلاص العلماء هذا النوع من الحديث تلقاه العلماء بالفهول وعملوا به وعملوا به إذا هذا يطلب بكلام الصلاح أم كارع عنه؟ يعني هو يعلم كلامه بأمره الحديث قد ينفرد بلويادي عنه، ولم يعمل به ولم يعمل بهذا الحديث طيب ماذا احنا كنا لابد ان يكون عددا دم من طب هذا الأمر فعند الثاني التي قام بها العلماء وعملوا بها ويجب أن نعلم مسألة في غير ما هي هذه المسألة دوه لك سلام مسألة مهمة جدا ايه هي المسألة دي الحديث الحديث حجة لرأسه عمل به ام لم يعمل الحديث الصحيح او المقبول عجده برأسه عمل به أم لم يُعمل به؟ في درجه عشان نخش غلط غلط غلط ثانيه سمح لو حتكلمكم شوشه اهمال اهمال الشغله لو هو اخذ حاجه شخصي طب حتخش ثاني لو كلمة واحدة الساعة. لا لا لا. ميت عليها. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. مظلم. الحديث رج ذ برأسي على من بلغ الحريف أن يعمل به بغض النظر عن العمل به العمل به عدم العمل به وذلك أن الحديث يكتسب حج يده من أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكتسب الحديث حج يده من أنه كان من الناس عامل به أو لم يعمل فأم مبين مجيس قلنا الحديث حجة برأسي. يقرأ فيها ضل. يقرأ إنك ذاك. اتراجع. اتراجع. النقص. الحديث المقبول حجة برأسيه سواء عمل به أم لم يعمل به ونقص. فيجب على من بلغ الحديث أن يعمل به بغض النظر هل عمل به أم لم يعمل به. وذلك لأن الحديث يحتسب حجية له. من أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. وليس ولن يبتسل ولي بيته من أنه يهد. لأنه يعمل بها. لعم قدر. عالم العالم. يقول لدي لعبا. إنه سيكون. لن يبتسل. لن لم يحجى مثلاً حديث الفدار يا رب الله بي حديث الفدار لم يعمل به الإمام مالك مع أنه رواه في موطئه، والموطأ كله صحيح عند الإمام مالك وعند من يقلد الإمام مالك من أول الأخير وحديث الفدار هذا يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان عن ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نصه ايه البيائع يا لم يتفاضل قال الإمام مالك قال الامام مالك وليس لهذا حد معروف ولا اطر معمول لي عندنا فيه يعني كمان انا يملك هذا بيت الاثر المكتب في الثاني هذا المكتب اللي بدار اللي ب102 وانا بقول له قليل طول ما مالك يرى ان الاجاب والطابون ما دام دم يلزمني ويلزم هذا الرجل بالتزام لهذه البيعة أصبح المكتب هذا المكتب هذا أصبح مملوه لصاحب الذي لمع الذي اشتراه هذا اشتراه وأنا بيحتوه يبقى أن الموضوع تم بالتجاب والطفل يقول لسه هذا حد معلوم ولا أمر معلوم به عندنا فيه يعني ويتمين البيع لا ينزم من يفوت بخيار المجلس البيع لا ينزم إلا إذا أطهار البائع أو المشتري من المجلس أم أي مشتري خلاص لا يلزم بالإيجاب والقبول واشتبته؟ يقول الوقت دي مدى أقوم أنا ومدى يقوم المشتري هذا؟ هل هذا حد معلوم؟ يعني أمون جبعة مع قادنا السبقة تشتري هذا بمئة جنيه قال قابلته او ما انا اقوم عشان انزله بالبايخ او هو يقوم يجري عشان يلزن بايه بالبايخ يقول ليس لهذا حد معروف ولا امر معمول به عندنا فيه يعني لم يعمل به احد من اهل المدينه خلاص ابن عرضه بار يفسر كلام مالك يقول يقصد ان البيع ان هذا اشبه بيع الغره فهي الغراء زي أنا بيعلك السمك للهوائل أو السمك للهوائل أن <تصفيق> هذا أشبه لبايع الغراء فلم يعمل بالحديث وليس بين الإمام مالك والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا نافع, نافع, نافع ومعن فرص طب لماذا لم يعمل الإمام مالك بالحديث؟ لم يعمل به لأنه ذكر إن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك عمل آل المدينة من الأدلة عند الإمام مالك وهو أقوى من خوار الأيحان خلاص هذا موكب من؟ الإمام مالك من الإمام مالك الإمام الشافعي عمل بهذا الحديث وهو تلميذٌ للإمام مالك ابن أبي صاحب الموفق عمل بهذا الحديث قال واشط وقال يجد اني استذهب مالي اني ستبه طبعا الكلام ده في مبالغه شويه طب حضرتك شارك عليه شي انا بقول عليه سده ياما خالص ايوه ليه رد رد حديثا صحيحا وردوا لماذا لوجود المعارض الأقوى مم. ولو نظريه ولو نظريه ولو نظريه نظريه ولا من وجه هذه نظري، ولا من وجه ماذا من الإمام المالك؟ هذه وجه نظري، ولهذا ما أدى إليه استهانة، ولاجِن الإمام الشافعي، وغيروا من الأئمة عامل به، عاملوا بالحديث. هل اندلع الناس من العمل بالحديث؟ لأن الإمام مالك لم يعمل به لا. ليه؟ لأن حبيث هذا الحديث تبتسب من أمنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله علينا ضاعته بكثم أمر وإمتهاء عمنا عن عنه وهذا ليس لغيره صلى الله عليه وسلم فهمتم فهمتم فهمتم لا يستطيع أن تقول أنا كنت قولنا الحديث لكم لها حديث صحيح وليس عليها العمل وليس لديهم على موجود الناس من موجودها الم... لا بس موجودش كلام موجودش كده كنت يتطبق بها يتطبق ضرق يفترض ان هل اجتمعت السنة لإمام من الأئمة يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما من أحد إلا وعقذ من السنة وضرق إلا أنهم لم يجمعوا على درك سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قد <تصفيق> يكون هذا الحديث لم يصل إلى هذا الجماع فهو ملزم بما بلغه ووصل إليه عند شيخ وصل زوجنا زكما الحديث وليس عليه العمل عند ما معين ماش لكن لو معناه كل الأعمال مع هذا أمر آخر هذا أمر الأرض تكلم هنا بمسألة مهمة بصابة كامل السيد اللي هو ساكت إيه بصابة كامل فلاد العلماء للقليد بالطبول وعملهم به دليل على طبوله وسنبضو أمثلة لذاتك لذلك. يا فنران شامين؟ كمين يا فنران شامين؟ كمين ده؟ طيب فش نعلم مسألة مهمة جيدة لها مسألة إيه؟ اليسو أبجده راسيا لأنه كلامي هذا كلام, كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كل ما أمر وإجتناب كل ما نهى وليس هذا لغيره من البشر هل حدث ذلك النار زمن هذا ولا بوافق أحد وافق لما هو الكلام قال له الناس أسهلت عليكم ورسلت مقلبكم فإن أحسنتوا فعينون فإن أسأتوا فضوتون فالرجل يعترف بأنه يسيب ويخطي وهذا هو مذهب أهل السنة أن المعصومة الأوحد في الغمة الإسلامية هو هيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدي قواعد كلية عند التطبيق لا بد أن, أن يأخذ وحديث فقط وان ياخذ كل حديث موضعه وموضعه يا قواعدي قواعدي دي باجي ودي بعده الامر الثاني ايه اقرا ج ان قلنا كلام ابن قلنا ان خلال... كلام ابن الصلاح لا ينطبق على كل الأحاديث الصحيحه أو المقبول، ولكن على نوع من، نوع على إيه؟ نوع من، نوع من. تقرأ. مراقبة الحافظ العراقي والسوري. أيوة. نعم. مراقبة للحافظ العراقي والسوري. ونذهب أدبه. أيوة. إن الناظر هنا علل من الحافظ العراقي والسقائي والسوري. نعم. نذهب نعم. توقفهم في الحكم على الحديث بالصحة بالنسبة للواقع أو بالنسبة للباطن وإن توقفت الحديث شروط صحة من حيث الظاهر يجد أنهم يرجعون ذلك إلى أن القضى والنسيان كلاهما جائز على الراوي هذه واحد القضى والنسيان كلاهما جائز على الراوي وإن كان ثق ونحن نسلم بذلك ما في هذا الشهر <تصفيق> هذا امر مسلم لا يرد عليه ادنى اعتراض فالخطا ونسيان كلاهما وارد على اي انسان مهما على قدره وارتفعت منزلتهم. وهذا, <تصفيق> <تصفيق> وهذا من لوازم البشريه اللوازم البشريه ان تخطئ وامنس ها ها وهذا لا ينافي كون الراوي صفه شفي ما يرمي الثقه من الخطا وإنما تفاقل أهل العلمي رد عن هذه النقطة نقول ماذا نقول نقول إن علماء المليه قد وضعوا هذا الأمر في حسنانهم عندما وضعوا شروطا للحديث المقبول فشرطوا للحديث المقبول أن يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة القانحة فبعد أن يقف العلماء على أن إسناد الحديث متصل وأن روايته تقال لا يكتفون بذلك إسناد متصل رواية تقال هذا إسناد صحيح فقط. ينظر العلماء إلى المد هل لهذا المد معارض من القرآن الكريم أو السنة الثابتة عن صلى الله عليه وسلم ألا فإن ولدوا فإن لم يجد له معارضا فهذا هو الحديث المحكم حديث المطبول المعمول به السالم من المعارض هذا الاحتمال الأول احتمال الثاني وجد للحديث معارض يبحث العلماء هل هذا التعارض من حيث الظاهر أم هو تعارض حقيقي؟ فإن وجدوا إن هذا التعارض من حيث الظاهر جمعوا بين النصين المتعارضين وعملوا بهما وهذا يدخل في باب اختلاف الحديث الذي صنك فيه اليمام الشافعين جزء من الرسالة تحت عنوان اختلاف الحديث وطبع طبعة منفصلة, منفصلة يقع في حوالي 140 صف وهو جرام يُكتاب بما إداني خلاص؟ يؤمن بالحديثين يؤمن بالمين؟ القرض له أنه لم يمكن الجامع بين النصين المتعارضة إسحاناً يبحث العلماء عن تواريخ النصوص ما تقالى النبي نص الأول ما تقالى نص الثاني وعين اذا لو لذلك يصير النص المتاخر ناسخ للنص المتقدم اضطر انه لم يهذرو يا دواريني ينجهرون الى الترجيح بين النصين المتعارضين فإن استطاعوا ترجيح فالنص الراجع يقال له المحفوظ ويعمل به والنص المرجوح يقال له الشاذ ولا يعمل به لاحظ إن الشاه حديث إسناده متصل ورواده ثابت ولكن هو حديث ضعيف لا يعمل به لماذا لهذا التخوف وهل وقتي أخطأ ونسيان بلاهما جائت على الأرض؟ أود أن يكون جعل الظافر لعورناه الحديث عن ذلك الذين ظفر عن ذلك في الحقيقة الفوائد. فلم يشترضوا لصحة الحديث إلا, سأل... إلا إيه؟ عدالة الرواب والذين تشددوا أضافوا إلى هذا الشرق اتصال الإسلام الذين لا يخبرون المرسل من الفقايا أما المحدثون فقد وضعوا, وضعوا هذا في اعتبارهم ووضعوا له من الشروط ما يؤمن هذا الجانب خلا سيطانيا هذا أول رد على هذا الاعتراض. كلها قال يا ابو عيس التجميزين وإنما تكارب بقص عادة فلس التجميزين والدجاعة فالخطر والدجاعة معدو بربو؟ ايه؟ إنه إجابة درجة عشر لجاعة ايه؟ بصاب الكامل ايه. ايه؟ ايه؟ ايه؟ طيب قال ايه؟ خطر والدجاعة درجة عامة بربوزة بسا طيب الإجابة الأمر الثاني ايه؟ امان؟ فين؟ مائة وثمانية وستين السطر الثاني عشر وكان من الواجب على هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى وكان من الواجب على هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى أن يقيّم كلامهم ليجعل هذا الحكم خاصا بالأحاديث المقدّلة. ولا يطبقون بهذه الطريقة التي توحي بأن كل ما صحح العلماء فهو صحيح من حيث الظاهر فقط. أم هل نحن فقط؟ ما هو عشان؟ فهو صحيح من حيث الظاهر فقط. أما بالنسبة للواقع فقد يكون صحيحا أو غير صحيح. ولا يصح أن تعامل الأحكام بهذه الطريقة. بل يجب أن تأخذ كل مسألة وقضية حكمها اللائق بها. حتى لا تظلم الأحكام فيحكم فيحكم على المسألة بما لا يناسبها ولو أن العلماء جعلوا هذا الحكم الذي أطلقوه على كل ما صح خاصاً بلا حديث تلفه أو في اختلاف الحديث لا كان مقبولاً إلى حد ما أما لحديث كم فنقطع وأنها صحيحه من حيث الظاهر والباطن. ثالثاً قد يقول قد يقول قائل ان نحكم على رواه جرحا وتعديلا من عمل علماء الجرح والتعديل الذين يجوز عليهم الخطا والتحامل والمحاباه في الحكم على الروايه بالرحن او تعديلا هذه ها هذا اعتراض اخر الشغل اللي بنقص في الشارع في اسم عشان عليه يعني دي مؤسسه باسط بعد ثاني بقى هنا يقوموا إن الحكم على الرغم يعني إذا قار العلماء جولان ثمة أو جولان صدود هذا حكم البشر على البشر نعم وحكم البشر على البشر لا يسلم من الخطر نعم لا, لا يسلم قادر ولا يسلم من التحامل يعني واحد زعناً من واحد لا, لا ينصف صحب من صحب ولا يأجي أن بالجواب على الثاني هل ضفد المحدثون عن هذا أم وضعوه في حسنانهم؟ نقول وضعوه في حسنانهم ماذا فعلوا؟ أول شيء شرطوا هل السؤال هل كل أحد يقبل طوشه بالرواة شرحة متعليا؟ شرط العلماء شروط في من نقبل جرحه وتعدي له لا بد أن تتحقق بمين؟ بس في من قلت اسمع جهنا الضوء في الكتاب الوقت لا بد أن تتحقق هذه الشروط في من نقبل أو له بالوكلوات بالو... بالو... جرحه وتعدي هذه واحد الأمر الثاني الأمر الثاني الحكم الصحيح على الراوي إنما يُؤخَد من أف... من مجموع أقوال أهل العلم ولا يُؤخَد في الراوي بطول إمامٍ واحد وإن بلغ ما بلغ بالعلم والصلاح والاستقامة، فأخذ الحكم من مجموع أقوال علماء الجرح والتحديث مع معرفة مذاهب كل مذهب كل إمام هلو من المتشددين هل هو من المعتدلين؟ هل هو من المتساهرين أم لا؟ أنت تعرف من النساء متشدد؟ نعم. والثأثراوي معض على توثيقه بالنواجس. صحيح لا. راوي نتوقف في ذلك. نعم. أيضا يفعل القرآن أصل العلم مسائل علم متشابهين مسائل العلم يعني نواجه نتكلم فيه في الجرح والتعليق. نعم. نزال علم المتداخل المتشابكة مع بعضك الأمة في إجماعها معصومة من الخط إلا نأكل الحكم النهائي على الرائم من مجموع أقوال أهل العلم يسلم لنا موضوع الخضر والسعار أيضا تعال بكم المتجمع تعالي حالا شبابيك أجاريك بحي بحي بحي بحي سنة احمى الله يوخز المتمعين انا اخلمكم الان يتكلم عن شيخ من شيوخ البخاري اسمه اسمه اسماعيل ابن ابي رويس هذا شيخ من شيوخ الامام البخاري قرج له الامام البخاري في صحيحه وخرج له الامام مسلم في صحيحه اسمه ايه؟ أبي أبي أبي صحيح. أبي صحيح. اسماعيل اسماعيل ابن أبي هويس هذا تكلم العلماء الرحيم بعض العلماء واثقه الجميع معهد واثقه الحافظ الزهد واثقه فريان وفريان وفريان وفريان خلاص وجرحه الإنهاب النساء وغيره خلاص ذل التوهم للواضح بإيه؟ راضي الحديث. جاي فخرجناه تمام الجباري. لو أن إنسان أدى بترجمتهم أي كلاب من الجدر الذي سمقت في الرواق سيقول فعل الرجل ذلك متكلم فيه بالطعم. جاي فخرجناه الجباري المسلم فيه صحيح تي إيمان. رجل أن تكون مستوعداً بمسائل المصلح الكتير ومسائل الجرح والتعديل وهي كثير. حتى تفن هذه الأقوال، يعني حصر الكلام في الرسول بسبعة على على ضلعة الحارنيت، وصبه جماعة من العلماء الإمام واحد، وصبه الذاب و أبو حاتم و بلال و علام الناس، و وقف، البخاري و مسلم في صحيحين، تقريب البخاري و مسلم جراو في صحيحين. كان توثيق عملي لهذا الرابع فاصل؟ مشكلة هذا الرجل إسماعيل بن أبي هويس هو ابن أخت إمام مالك وتزوج من ابنته تزوج من ايه؟ من ابنته لماذا ضعفوا؟ لأنه قال كلمة حملوها على أسوء المحاف قال إذا اختلف أهل ربما اختلف أهل المدينة فوضعت لهم حديثا وضعت لهم الحديثة لم يضر على نفسه الواقع صح؟ يضر على السؤول الشامس من ذلك الله بالغاية بإيه معنى وضعت لهم الحديثة هذي مالك يقنّ مش لابد أن نستوعب المسألة من أولها لأكلها يعني ما ظن في حديث الواقع يقول فقالة ابن صامد كذب أبو محمد أبو محمد طال ألواته واجه إذن أبو محمد هذا صحابي هو رجل جدا لكذب هنا بمعنى أخ لماذا؟ لأن أبو محمد طال ألواته واجه إجري هذا منه ولم يقل هذا لوايته لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألواته واجه قال المشتات إذا خالف اجتهاده الصواب يقال له أخطأ أم كذب؟ أخطأ. لكن هذا مستخدم في لغة العرب وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا إليه بقمة أخي لما استيعس استيعس استيعس قالوا يا صلاة الله تصلون يعني كذبتنا فيه. يعني أخطاء عليه أخطيب الكذب يأتيه عليه وبكلام العرب هذا موجود لذا أنا ماذا برأيك بسماعي بقى. معنى أضع لهم الحديث يعني في الحديث ماذا أشتغل المرايح إيه اللي هو اللي هو الشكمة في ثلاثة في ثلاثة يعني يعني أضع لهم الحديث يعني يعني أكتبه لهم واحد يقول لي الكلام فاضل أي إحنا قرأنا أن الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله يقول ما وضعت في كتابي هذا حديثا إلا واغتسلت وصليت ركعتين وضعت يعني كتبت ولما قيل الإمام مسلم لماذا لم تنفرج حديث كذا قال انما وضعته هنا ما اجمعوا على صحته وضعت يعني اختلقت ولا قدر كتب؟ كتبت أبو داود صاحب السنن يقول معظم هذه الأحاديث التي وضعتها في كتاب في كتاب السنن مشهور طلعت يعني اختلقت ولا مش كتبت وهو يقول هو كان ابن اخت الامام مالك وزوج ابنته وهو من خاصته يعني الملك مالك والوزير سوين اسمعيل بن وليد ما لابد ننزر الموضوع ناصر ليه سألوه أنت تقول سمعت مالك أو تقول حدثني مال هل هذه أحاديث سمعتها من مالك قال ليه قرأت عليه وأنا أس شوف رجل ذلك في غاية الورع. هل هذا الرجل؟ طب ماذا لو أنه قال سمعت وما لم يوكذبوا بضع الحديث؟ هل سمعت قرئة عليه وسمعته. ولو أنه قال حدثني بها مالك على الفراد فإن هذا يقبل منه بصداته الوثيقة به لأنه قال لي الصلاة اللي بينه بالملك إيه؟ ليس هذا كافياً، يعني كذبه سام. صح. آه. هذا. إذا أيضا الإمام أحمد قال عنه إنه سام، وقال إنه ممن ثبت في نعمة القرآن أنهم خارجون عن نعمة القرآن، وثبّ الرجل واحتمال إلذاء نفسه والبلد في سبيل ذلك. هل يظن به بعد ذلك أن يدهد ويحتعمل كلمته هذه على أنه وضع الحديث أم أن يراد أنهم كانوا إذا اختلفوا جاتب لهم الأحاديث ليرفع إخلاق ويزور الشباب طب لماذا قبلتموا من الفكان ومسلم وأبي داود وغير هؤلاء وجننات على اسماعيل ابن ابي ولي اسمه اسماعيل ابن عبد الله اسماعيل ابو ايش هذا اسمه اسماعيل ابن عبد الله واللي ما من الاسئله قلنا ان هذه اروع الحديث اهل المدينه يعني يختلف الاحاديث طيب في مساله في موضوع ثاني هل نظر العلماء في أحاديث أ... اسماعيل بن أبي الويس أم لم ينظره نظر هل سجل أحد عليه أنه كذب في حديث وكان خلي باله اسماعيل بن ويس الويس أنسان أضرهم مهم جدا كان لا يحدث إلا من كتاب ولم يكن حابضا لحديثه ولم يكن إيه حابظا لحديثه طيب كيف أخذ البخاري الحديث منه الإمام البخاري استأذنه في أن يقرأ كتابه ثم علم له على أحاديث في كتابه فحدثه إسماعيل المؤدل قويس بهذه الأحاديث من كتابه فالروائب البخاري أخذ الحديث من كتابه نقول إن الرواي إن الغبص إما أنه أضبت صدر أضبت كتاب وقلنا إن الكتاب أضبط من الذاكرة أصلا قلنا كيف أنه يمعشنا قلنا كيف؟ قلنا أن الغبص إن الغبص إن الكتاب أضبط من الذاكرة لأن ما في الكتاب ما في الكتاب لا يدخلوا حيث يرى أصدقام بلساهم لأن الله أغضى على كتابه فالإمام البخاري أخذ منه هذه الأحاديث سماعاً من كتابه سماعاً من كتابه طب في أمر ذلك وتوبع عليه لم ينقلب إسماعيل بن أبي وإسماعيل ففي بسه مشاكل؟ في مشاكل لم ينقلب يعني قلت أن أغلبه قال لي رجل رأى رجلاً يدخل شق أو بيه. قال لي هذا الرجل فلا لأن يدخل هذا البيت بغيبة صاحبه قلت له هل تعلم من هذا الرجل؟ قال لا قلت له هذا الرجل فلان ابن فلان ابن فلان شقيق زوج صاحب البيت ده في مشكلة لك انتهت انما هم مصير يقول لا يفيه راجل يوجد طب ايه بقيت الراجل هذا؟ شقيق صرخ شقيش زوج صاحب هذا البيت يعني يدفل على يدفل هذا جائزاً غير جائزاً لا قامت الدنيا ولا اكتب يحب أن ينظر إلى الموضوع من جواليبها جواليج. رجل مستجاز استجاز لنفسيه أن يقول إنه سمع الحديث أن الإمام مالك حدثه بيها وسمعه منه قال كورياً عليه وانا ثم ثبت في محمد الوحيات عرض الارتياهات جديدة. هل أنت الرجل يذكر على رسولية؟ ومعلماء نقروا في الكتب السنه هل أفدوا عليه أنه كذب في الحديث؟ لم يعرف المفروض إن الموضوع ما لم تلقى بل تتكالى تتكالى تتكالى تتكالى تتكالى متى يقدم الجرح على التعديل؟ إذا كان الجرس انفسراً إذا قلنا السبب إذا قلنا السبب وكان جارحاً قادروا من الشعبة ترى خريسة من هذا النار قلنا نسمع في صوت في البيت في صوت النار قلنا بتكتبه البعض تلك الرجل مشدوق قلنا الرجل مشدوق صحر ومصح ممكن أنه مش ممكن يعني آل سالة فعلم أن الرجل في داخل البيت راح نعدينا مبدأ أخوانا في الإسلام بسم مبدأ التثبت ولكن للأسف يريد المستقبل مطير مستقبل يا الوذين من نجاكم فأسقهم بنامين فكباياكم المم وهم المتفقون لا تظن بكلمة خرجت من في أخي تشرا وعند تجد لها في الخير محملة طب الممه ما في الكتاب إلا بعد ما اتسدت وصدق ركتين ما مسلم قال ليس بقول صحيح عندي وضعته أبو نوح لما طلب عليه لماذا لم تفر الحديث كذا أبو نوح يقول ما ضمن الحديث كذا ووضعه في كتاب هذا مشهور عند العلماء لذا هذه كلمة نطق بها بأكثر من معنى والذي يحدد المراد هو سناء في الكلام وحال في الشخص اللهم صل وسلم إيه رأيك؟ ماذا تقولون في هذا الكلام؟ فإذا نقلنا بالرواه ينظر إليه نظرة كل يشف ينظر إليه هو صحيح طعيب من قبل حفظ الروا من حفظه أخر طيب الحفظ الحاجة لأخذ صدوق له بقرآن من حكمه والزابي كمان طيب المكان أخذ الحديث من كتابه أخذ الحديث من إيه؟ والأحاديث التي روايه عن إسماعيل بن أبي رويس لا متابع عند البخار يبدأت <ده>. المشكلة والماليستيخ يز... <تكلم> واغل خالد أولاد اللي بديت يا عالم مفيش فهيه ولا بطر ليس كل ما أقولين الكثاب كذب ايه حتى تقول ليس كل ما أقولين الكثاب كذب يعني حتى لو في يعني لا الله يقول ليس كذبين لو <تكلم> بس هجيش سبت الكذبين ها لا اخر شيء أبوي ما هو الطرف لسه من خلق عزابة يعني من إمام البخار هو كان البخاري هو كل حديثه هو أعلم. الحديث التي أرادها علم عليها وحددها بها إسماعيل ابن أبي يوريد لن نشعر لها بوقيت الأحاديث أسلو الشرطة الإسلامة دي قال انتقر مخاري منه انتقر انتقر زي سابق بالإسماعيل الصحيح أن, إن إسماعيل أطلع المخاري على كتابه وطلب منه أن يحدد له الأحاديث التي يوريده أنه خرج بصحيحه وحدثه بها إسماعيل النبي ويس. نقل بك أنا أترغب إسماعيل النابي وعيس أنا أترغب إسماعيل النابي وعيس أنا أترغب إسماعيل النابي ما دام في مشكلة خنا لا بد أن نبحث عن القضية من أولها لأخير نبحث نفق العلماء فيه بفن الشروعات يرد للجموع دام ذوق إلى سبوتيات هذا الرجل وإلى سيرته فلا صحة أن تأخذ فيه في قول الإنسان أنا أخرج أن يكون أفضل؟ نعم إما القول النهائي في الراوي إنما يؤخذ من مجموع أطوال أهل العين أنت عندكم تتابعوا عن طريق نعم رفو رفوة تكميلة نعم رفوة تكميلة للمنوي السراء أيضاً مبينة بتوفي شئ لتروع عليك <تصفيق> ماذا رفعت <بعد> صورة شوية؟ الاساس هو ما تكملو ستشكدان محدد طيب، طبعا ورأس يا خانة؟ يبقى الموضوع لانتاوي لانتاوي لانتاوي لانتاوي لانتاوي شو بتاوي؟ ان الحب عظاوي ممكن تتقول الخطأ على هو بيه اخطاء كتاوي تعمل راجبين هو ايه؟ كذاب والله والرجل بريد من هذا براعة الجيء من النبي يوسف ايزايا عقور ما اولئك العلماء ايها الشيطان الذي تلعب في اظافر ما اولئك العلماء يا بؤس يا اجهل وجزاءهم الله خير لا يظن بهم الا انهم قرار الخير وانتصار للشتات فهمهم يو أحد يقول أننا ننضغص وأعطى للمشاه تامين؟ ولا مانتو تامين؟ امين ما اقول <تصفيق> يا شريد السلاح ونقول في الجواب عن ذلك يعني ألمي حكمة يعني أولي تمامي سيحن عليه كذا يبقى بصر بتاع الشمسون أنا, أنا, أنا أقول كل يعمل لمين؟ ليه؟ مش للمباري ولا بغير المباري رحم الله بالباري رحمة المساعر وحنا تبقى سعره ونصير بارك زاك كل يعمل ليس كذلك ولكن في جوابي عن ذلك ان هذا الكلام لقد يسلم لو كان كل واحد يقبل قولهم في الجرح والتعديل لا ليس طول احد يقبل القول في الجرح والتعديل اشراط احجارع المعاد ان يكون عدلا وواضضا ان يكون جلا شروط كثيره بينما نخبن تجاوز ذلك وانما اشار العلماء في من يقبل قولهم في الجرح والتعديل من المخبوضة أهمها يلاحظ أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المدهب هذه القضية من غير ثانية من التعلمات اللي هي قضية للإسرائيل بسمها الآن اسمها تجويز العقل بسم تجويز العقل <مودل> هذه القضية لو توسع الناس فيها أفسدت الدنيا للأكل الرواي يوجد عنه محرق ولما يجاهر التهين يجوز عليه مطاعف الذوب والكذب خلاص؟ نعم. تامين احنا نعم. مسلمين بهذا. ولكن يعني إذا يقولون أن بروزندو غاري أصح، كل ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. هل هو معصوم؟ نعم. يقول العيسى معصوم. ولكن لا يجوز أن نتهمه بالخطأ. لأنه غير معصوم هل هو أقضى بالفعل أم لا؟ يفضل؟ هيجوز فيه هيجوز الإنسان أن يتهم الإنسان بالزنا والسلقة وكذا وكذا فأي وقيل له لماذا تتهم هذا الرجل بهذه يقول هو معصوماً لأيه؟ ليس معصوم؟ ولكنه زنة أم لم يزن؟ سرط أم لم يسرط؟ فعل أم لم يفعل؟ طيب. اوتش انا ارفع سعر خمسه دوله 100 شكرًا لك العقلي التجاوز العقلي يعني مشير مشير ده بيقول <تصفيق> التجاوز العقلي دي تشير فعلا وترتبط مع التوسع فيها بهذه الطريقة ان نرتمي كلنا كلنا لكل الجرائم منذ بقام صحيح للصحيح وده يقلل ماذا تقول هو معصوم أنت يعني؟ أنت واشهر وخطأ عمر وارد عليك زمينة جميلة جميل. طيب مش عكا تطلق الخطأ مش نسأل بقام خطأ ايه؟ خطأ يعني خطأ ايه ولا يجوز أن نتهم الإنسان بالخطأ لا. لماذا؟ <تصفيق> لأنه ليس معصوم لا يجوز لي أن أتهم يا بزنا او بالسرطان انه ليس معصوم هل زنى بالفعل ام لا هل سرق بالفعل ام لا هل اخضع بالفعل ام لا يابوت جد تمام يا مين يكون المتهمين طيب بابا بابا بابا الاخو اللي راح بيقول العام اشتعلت الخدمه صح كده صح انت بس كده وتبقى بس لا بس حلوه الا... انت ترق علينا الباب فلم نفتح لو علمنا ان غير يعني نستقبلناه انا ما اعرفش يا الله يا مخرج يا طالب ده ذلك في موضوع الايه السنه وضراره الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم موضوع مهم موضوعي اقطع يا شيخ الموضوع ده صوت سبعه تمام يا شيخ سبعه صوت صوت انا الكلام يا اخواني في الموضوع أولاً الرجل الوحيد على مر العصور والازمان الذي قبضت اقواله وأفعاله ودخر وصفاته الذاتيه والقولبيه وحركاته في اليقظة وفي المنام هو رسول الله إبن صلى الله عليه وسلم قبضت بنقل الثقة عن الثقة يبلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا لأحد من البشر إلا لهذا كان من أخونا والقارئ بسمة الممع النظر في صيراته كانه رآية صحة الأسانين أو بجودة الأجانين وصحة النجوم التي تتحدث عنه صلى الله عليه وسلم والذين يشككون في نسبة السنة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينزمهم أموه يعني هذه الطريقة في النقل لم تتوفر حتى الكتب السماوية السلامة فالطراوة الإنجيل هذه تتوفر نحن نؤمن بأن الله أنزل كتاباً نؤمن فالله على نبي الداري موسى نؤمن بهذا نؤمن بأن الله أنزل كتاباً اسم الإنجيل على نبيه عيسى غير أنهم حرفوا وغذلوا وغيروا فلم تحفظ هذه الكتب كما حفظت السنة المطهرة هذا لا أحد يدري شيء عم من ولا عم ترجمه ولا شيء من هذا الخبيب هذا أول شيء. يعني هذه الطريقة في النقل لم تتوفر لمين الكتب السنورية السابقة هذه الطريقة في النقل لم تتوفر بتاريخ الإنسانية الدولية فالتاريخ أطوال مكتوبة. لا ندري من قالها ولا من كتبها. صحوا ليه? باستثناء الكتب لنذر صنفة للتاريخ مصر تاريخ المجارير الطبري وهذا الكتاب مملوء بالفواهات والفزاعلات. المهم هو نقل بالطريقة المحدثين. تاريخ الطبري الطوري. تاريخ المجارير الطوري. تاريخ الإسرائيليات رح يسمى طوع تصيرها تعلمون هذا ماذا تعلمون؟ هذا مهم إذاً هذه الطريقة في النقل لن تتوفر لإيه؟ لكل السموية السموية لن تتوفر أيضا لتاريخ الإنسانية كله فيجب على من يمكن أو على من يشكل في نسبة السنة المطهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجدمهم هنا أول شيء علي أن يشوف في نسبة للجناء به وأمه ليه؟ تاين افترض أنه واحد يقول إنش محكل ابن عالي فقال له رجل أنت لست ابن عاليه وقال له لماذا؟ وقال له يا أمك كنت معصومة كان جابتك واحد تان ومتلأ شموم من أجوزن واحد تاني يقول له لأمك وقال له أنت لست ابن هذه المرأة لا، من أين جهت؟ رهانه هو مجدوك في صديق لا، العبد يجوز ذلك يجوزاً منه يجوزاً منه يجوزاً منه يجوزاً منه السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يشوزاً بنسبته إلى أبيه وأمه بالنسبة إلى الأب والأم يتلتب عليها أمور كثيرة أول شيء للناس تاني شيء أجوب بيض الأباء والأمهات وصلة الأطعام للإرث إلى غير ذاته فنسبة السنة المطهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت من نسبة كل إنسان إلى هذيه وحفظه قال بيه بي هذا الناف بيه هذا الناف لا علي أيضاً أن يشك في تاريخ الإنسانية من أوله إلى آخره لماذا؟ لأنه لم يتوفى لتاريخ التاريخ عشم شعر ما توفى للسنة المطهرة للتاريخ يحكي أحداث ووقائة كلان ضرق كلان وكلان نحن ضرع على الشيء مش عارفين لا ندري شيئاً عن هؤلاء الذين صنعوا التاريخ ولا الذين كتبوه ويقولون قال لك قال سكران قال أبلاطون كما يقول قال أبلاطون نسكت ليه قال نموضون أبلاطون دي بلنا من كم سنة بلنا وينة ايه 15 قارد 15 قارد مش 15 مئة سنة اي والناس يقولوا قال أبلاطون طيب اين هذا الكلام من الذي كتبوه عن أبلاطون من, من الذي دواموه قال ايه عني عن الحر هنشان لكن الرجل الوحيد على مر العصور والاستثمان الذي خفضت أقواله وإفعاله، تقريراته، صداته الثلقية والثلقية هو رسول الله المحاسم إذا عانت ذلك فأنت تتثبت من قضية في غاية الامنية شو الشيخ يا الكلام على نفسه إيه هي يا الكلام؟ هي يقولون؟ كل لا مش هلت السنة بس عندنا القرآن الكريم والسنة الثابية عم سبحانه هذا هو المنهاج الذي اضره الله لنا فأنت تعلم أن الله حافظ هذا المنهج وأنت دليل لله بالدين الحق بل تتشبّس بهذا الدين والله يقول النبي محمد فتوكل على الله إنك إيه تجيب في الله إنك على أعلم تتوقف فيه فتوكل على الله جنة الحق دي وقت في القرآن كم مرة يا حقاظ القرآن آه. لا يا رجال ذلك الكتاب لا ري الايه الاولى للمؤمنين لا شك في نسبته لله عز وجل ان ايات الله نسوها عليك بايه بالعرف من القدس أو السلطه انعقد اللهم لاستر عليك الكتاب الزهري المختلف بالخمس يقولون قرء، ومن سيقول لا يقولوا في المسجد أنت صليتني لماذا تقرأ لماذا لم تقرأ سؤال السجد ولا ما في نعم، أول حاجة لا تكتب مش لماذا لماذا لم تزبد ولماذا لقراء القراء، الله عز وجل أي حاجة فيها سجد، قرأ لا قالوا لماذا السجد والسجد إلا تقرأ قالوا لماذا لم تقرأ وإن سجدت فنجد بسورتين رول المسجد كده فيه كان واحد كده عاملين مشاهدة بطيئ نعم اللي لأخي كريم يقول هل دوز يعني هل دوز كان أطرف سور جزء من سور السكن نعم تروز بس هذا جائز ولكن الأحسن انا بقرا سوره السجدة في الركعة الاولى وبسورة ايه السجدة السجدة الثانية في السجد الركعة الثانية كاملة انا و بس اسمع يا شيخ قد لا يحتمل الناس دا لا يحتمل يعني خلاص خلاص الركعة الثانية لما التوسع في مسألة التجوز العرضي دي غادي وخرج الدنيا خلاص واحد صح قبل يا شيخ دخل هذا الحديث الصحيح لاحظوا ان نرجع للمساله المهمة ايه بس طلع دوار مش هذا ادي شيء ثابت كان اتكلمنا عنها ان نتكلم في 60 كيف حل المساله دي تمام الحديث الحديث في اصول عنها لما 12 انا كاتبها اوراق هكتبها اهو لا ما اتكلمنا عن ايه خليج البحر اه اه صح ما هو الطهور عن خليج البحر هو الطهور ما اه نتم في عن خليج صحا هذا وقلنا ان اجمام المغار يصحا وما ان العلماء لا يوافقون المثل الاسرائيلي وقولنا انما صح بيعهونه لان العلماء تلقوا الحديث اصبو وعملوا به يا شيخ حضرت <تصفيق> الشيخ الواد انت اللي ذكرت صحح الامام البخاري اعلى هذا الحديث هذا لان روايه <تصفيق> النسائي لا يبدو صحيح انما التميز قول محمد فمن أول محمد الغوامين والإمام البخاري رحمه الله رحمه الله قال البخاري هذا حديث صحيح قلنا لماذا صحاهم علماء لأن العماء تلفوا بالقوية وعملوا به هذا حديث أصل في إطهارة المهاج الغالبة على أصله فقال كده شيء نعم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 ذاك الله نتكلم عن هذه المسائل قال انا اطلب اقراوهم وان شاء الله ما يطيش شيء لادعوه يعني هذه المسائل اللي يعني سريع هنش شبكه دي 90 لغايه 150 والله كويس يا انا مش فاهم انا مش فاهم انت تعرضت لخساره يا دكتور يعني مش بالطريقه بتاعت... دي تعرضت لهذه المساله المفروض ان انت يعني نبدا نيجي نقرا ان شاء الله ونسجل ما اتفقنا عليه عندك اخطاء لغويه لا ده فقدت اشياء استعجل علي لا تستطيع ان تفهم او انك سمع سمعت هذه ابيات بها موضوع ما في يرون ان ان الوقت ضيق فيه. انت صحيت كانوا جايين ها يا مين بندر ان شاء الله في الاسبوع القادم سنتي الشيخ احمد غد ان شاء له اره نفسك ولا ذاتي يوم الاثنين انا ساذهب اليه لا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 صامت على ان يأتي غدا وعند المساء لا لا استني بس كده خلاص استنى يا زباده بس شاء الله الدكتور أحمد سياتي غدا من التاسعة 9 صباحا حتى ال11 خلاص ان شاء الله وهذا التغيير يا ده اسبوع بالضبط في, في المستشفى لان الدكتور احمد عنده مشوار عايز حاجه ايه بالظبط بسرعه خلاص انا عرفته عايز الدكتور احمد يجي بكره مساء جت 9 على 11 تغيير غدن تغيير هذا الاسبوع فقط الظرف عنده خلاص إن ولي الصالحين طبعا ده المفروض يا اخواننا انكم قراتم وتخصصتم ده حاجه فاضل في الثلاثه خلينا شويه لماذا لم تقروا قبل المجيء مش شاء الله يوم شاء الله يا ننتظر منكم التعليق على ما شرك في الناس يعني أضارك سبب الناس يا سبب الناس وشرك كده من صنفت وعندنية خلاص بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه ويأكد نحن لا نعرف كذلك يشتغل بحل الموضوع أخواني أن نبرع نبرع صفحة أول صفحة ونقر أن تخدينا كذلك إيش؟ نبرع نبرع بغاية صفحة مئة وسبعين كان مشتيرون أخواني اذا كان في اشكالات اذا كان في اشكالات يا اخوانا وكل واحد بيصح يعني على ايه على ما يراه بحاجه الى نظارات خلاص طيب طبعا هشوف كان خاصه بالدراسات الجغرافيه طيب المسار الاول والمسار الثاني ايوه يا شباب غراض غراض الحديد الصهيوني باعتبار ما دوله قالها للمدرسه بيصنعان وقصرًا سجد من المكالب هل المسلمون تركوا هذه الكتب دون نظرٍ فيها وتنفيح لها؟ فصحيم الإمام مبالي مدونه شرحت في كتبٍ, كتب كثيرة لتعدد قصر فالرواي الذين خرجوا لهم في الصحيم وليس هذا القصر للمكالب بس الرواي صُنِّفت فيهم كتب كثيرة جداً لهؤلاء الغواج النبي مقرد جرهم بصحيحين وبغير غير الصحيحين بل إن العلماء صَنَّفوا في كتباً كُنَّفين؟ أولها بالشروع المدول ها؟ تراجع الغواج ايه تاني؟ أمر عجيب جداً جداً صنفوا كتباً في تراجم أبواب الأبواب صنفوا كتباً في تراجم الأبواب لأن هذه التراجم التراجم مرات التراجم أفضلها عناوين الأبواب هذه التراجم تحوي فقه الإمام الأبواب ان يريدوا الحالي في هذه التراث بالدار صانع حقوقه الخاصه بهذه التراث يا سيدي ابن يعني الامر لم يترك ها حتى ياتي الناس الان ويتكلمون وهو الغماري والامام مسلم واي ما من السنة اجتمعت السنة في راسه بقواعدها وقصوبها وكذا وكذا وكان يكتب بعد لاستيعاب التام الكامل والفهم الدقيق ما كان يعودين في الكلب الناس كما يعطوا سبحان نحن هو قرأ فهم استوعى ذات لكن احكي كتاب انتم تسمعون ان الامام المتواري كتاب اسمه الكريم الكبير، صح؟ هذا الكتاب في أدفع منهار 14 ألف ترجع كتبه من إبان البخار استدرك عليه على العلماء من المسجدين استدركوا عليه من إن هذا استدرك عليه؟ أطرق أطنين أطرق أطنين؟ أطرق أطنين؟ لا أنا بقول على كتاب التاريخ اصح كتاب التاريخ استدرك عليه ابن ابي حقه هذا البداه سماه اصطراق الجامع البغدادي في صحيحه واستدرك عليه الخطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق يعني ايه ايه الموضوع قالوا انهم ثاني أحيانا يترجم الراوي باسم ويدعى ناوي اسمه واحد اه يبقى ترجمه الراوي كان ترجمه ترجمه الراوي كان معروف في دنياه وعرب باسمه اا يعني ام انو يعني الواحد اثنين او الاثنين واحد طالبات هم كتبوا <تصفيق> لهم العلماء طابوه وقالوا لهم صفات صفاتهم بالثبات واخطاء يعني ولن لم يملوا السنن بل ناقوا فيها أكثر مما ينبغي يعني مش فصلوا عملوا أعمال لا ضختم أحد على غيره يعني من كان يظن إن مصنفات صنبة في ترجمة فقط في تراجم ساند مين مخالف أمور عجيبة دي صنفت كما قال الشيخ بجانب طبعاً سطير طبعاً نظر إيه؟ ها؟ لماذا ده إذا متأخيرا؟ إنه من العفوض ما أكد أعرف شو كان جديداً ده طيب، صارناك وجوده فيه؟ بالمعلقات، المعلقات لصبيب ها؟ المجاهد، تعطي المعليز المعليز؟ ها؟ تشمعناك؟ لك؟ ها؟ المعليز المعليز المعليز؟ تعريفه بس؟ ها؟ تعريفه بس؟ تعريفه بس؟ دكتور اللي اقررت هل موجود المعلم في المعلم في المرشد المعلم اه المعلم لا المعلم ده باب مقص طويل قصير كلام شديد طيب احنا كده يا دكتور هنخلص المنهج ده تمام الله المستعان علي بتعزي وتروح تمام دكتور لبقي ساتنين ماكر. نعم يقولنا ساتنين دكتور لبقي قرن شهادة. ساتنين دكتور لبقي ساتنين ماكر. ممكن ندم ممكن ندم نجليز. نقرأ من, من, جمال... من كتاب الدكتور تحديث الشيخ أبو تا. اه. نصر معه الشيخ أبو تا. الله هو تكفين الجرح والتعدي. تكفين. لكنه. لما مات. نحين الشيخ أبو تا. الشيخ أبو تا لو هو طيبه نصر لا يدعاه في مرضه وفاح. طيب اتفقنا اتفقنا انش. على مه يا شبابي في اسبوع 12 شاء الله وبدني ورانا عندنا ان شاء الله رايد اليوم دهين 4000 ده بيني ايه يعني ما في انا ما في انا ما في انا ما في انا Saya ni. Hai, Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Ya Allah, Ya Tengahina, Al-Qadim, Al-Halim, Al-Hafiz, Al-Ahadid. Di istadil dzair fakar, di istadil dzair wal-badil. Baiklah, kita akan. Kita akan. Kita مسألة عادي نقول عادي عادي نقول أنه بول بول راوي في سنين عادي فيديس في هذه في عدالة ظاهرة وفي عدالة وطين في عدالة ظاهرة وفي عدالة وطين لا مجرد عدالة ظاهرة نقول أن المنزار أو راوي مسلماً، بالغاً، حاطناً، سارماً من إسهال الفصر سارماً من ثوارب المروح لا يرى إلا في مواطن الخير لا يُرَى إلا بيه مواطن الخير مواطن الخير يعني لذلك أفضل ينبغي أن يُحادر المسلم عن نفس لا يشهد مشاهد الزوء ولا يجمس مع أهل الدخل والعبد أبدا في حال الأحوال فإنما يرى في أماكن الخير دورة مساجد دورة التباة والتباة ففي اسمها العدالة هي السفر العدالة في عدالة اسمها العدالة الباطنة العدالة الباطنة ليس مراد بها العدالة التي لا يطلع إليها عليها إلا الله عز وجل وإنما المرذيها دار في العذاب الباطنة بالمعايشة والاحتكاة المعايشة والاحتكاة يعني التلميذ يحدد بشيخه احتكاة مباشرة فيلازمه في السمر يلازمه في الحضر وهكذا فيطلع على عدالته الباطنة فيراه مهدياً للواجبات تاركاً للمعاصي والمخرمات من النبي قال عن عرفنا كزينة صاحبته في السفر والحضر فما أعلم أن الملائكة كاترت عليه الخضيئة ابن البان ترميز مين؟ ابن كزين يعني اتخيل موه مش معاه السفر في الصبر الزيزان كان صبر شارع صبر صعب لأن في الصبر الذي يضون وهم طبعا بكثير الدواب وكذا ومشهين على أخضرهم تظهر أخلاق الأخلاق الدولة تظهر أخلاق الإنسان التعامل بتينار وترعب مظهر ورعى الإنسان صحب إيه؟ فالمعايشة وإحتكاد يعرف بها العدالة الباطنة ممكن الإنسان ممكن العالم يقرأ الأحاديث الذي رواها كلها فيحذب من خلال هذه الروايات ضمنه وإفقانه ولكن العدالة الباطنة هذه أو العدالة عن لا يعرفها من الإنسان إلا من عايشه واحتك به احتكاكا مباشرا صاحب كذا اللي تقبلكم تقبل العدالة في صحيح ما العدالة الظاهرة العدالة المواطن فجاء رجل إلى عمر بن الخطاب صلى الله عنه وسلم وقال وكان له سيد عمر قال له سيدنا عمر أنا لا أعرف يا رجل، ولا يضيرك ألا أعرف؟ أنا ما رحت شو لمن؟ يعني ما ينقش أنا ما رحت كل الناس. هل هنا أحد من يعرف؟ قال نعس. نعس الرجل ليشهد على الذي عند عمر الإسلام صنع من أصحاب النبي قلص الجليد. أيوه. عمر ذاك أبرز الإسلام. مستمجدان ومجاهد. زي نزل. قال له ماذا طالعهم قال الرجل الذي يعرفه هل أنت جهور الذي تعرفه مدخله ومفجره قال له قال له أن سفرت معه السفر الطويل لتتعرف على خلقه قال له قال له أن عملته بالدينار والزرعة متعرفه ماذا ورعه قال له إذن أنت لا تعريف وما راك إلا رأيته يرفع رأسه ويقفضها في الجهة من فاسم فقدين بلك ويقولنا بل عدالة المطلوبة الحديث الصحيح هي عدالة خاصة تحمل صاحبها على التثبت والتحري وتمنعه من الكذب والتقاول على رسول وسلم. المساس. سيسترين العدالة الذي يسأل عنها من يريد أن يدخل مع كلام من الناس في حلقة النسائل يا لا رجل يقول لك كلام يريد أن يفترض مني عشر ألاف منك فماذا تعرف عن هذا الرجول ويسألك عن عدالة قصر وليس عن عدالة عامة أنك رأيته صالح مش عارف لا هو يسأل عن عدالة سمنعه من قتل هذا المال والاستيلاء عليك اسمها العدالة ايه؟ خاص خص والدين دا قلت صالح وطيب والدين وخلوز معطار الحلوز صاحبنا هذا ومش ليه يمسك بالقابة كله أنا ما شوف رأيته إلا بالمزل طيب ليه لماذا تزكي ويسأل يعني عن عدالة خصة ليس عن عدالة عامة أيضا يسأل الطرم الإنسان ذاول يتزوج من فتاة لوالدها يسأل عنه ويسأل عن عدالة المقصر تحمل هذه العدالة على الإحسان إلى زوجته وأنها يظلمها وكذا وكذا فإن كنت تعرف عدالته الباطنة فتشهد له بما رأيت منه إنه بعض الناس هم يعملي كامل صح؟ مم. يا ده رجل طيب ليه ليه خايف؟ إنه هو يروح يقول له أبعلي كذا وكذا وده بيحسر ما تشهد طيب بس ده اللي قاله أنت تشهد إذ تشهد فأنت مسؤول عن جهادتك بأي ما الله طبالك تعالى ومسؤول أمام الذين زكيته له حقه اللي ايه؟ قال <تصفيق> ان الامر ده دكتور من الامور اللي انت بتعرفه بس خلي بالك هو جاي يسالك عن جلان جلان هذا هو مش انت لماذا تسأل عن مغريبة واحد و6 اشياء المهم بتقول له انت سأل عليه لأن أريد أن أدخل معه في معاملة مجتمعية نتعلم من هو حرامي نيس نتعلم من القمر ومتاكل كبائل كثير تذكر ما يخص المسؤول نسلع عنه هو يريد أن نذكر معه مع هذا الرجل تذكر مع ناس أعرفهم في معاملة مجتمعية ايه؟ لا اذكر اذا سؤلت وانا ممكن من نفسك تباك تباك تباك تستاني المخلصاني لا اذا سؤلت يبا اذا النصيحة اصبحت واجبه اذا سؤلت اصبحت النصيحة ايه؟ واجب واجب اما اذا لم تسأل فاعمل بيوك نعم واضح؟ طالب يبا اذا معدالة نوعان معدالة الظاهرة معدالة الباطن رب العدالة الضاهرة المطلوبة بقرام الحديث الصحيح مين هي عدالة عامة ولا عدالة خاصة عدالة خاصة تحمل صاحبها على التحلي والصدر والتورع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بطنها لي لا تعرف إلا بالمعايشة وانح تلك خلاص يا كرام القرام البررة. تبارك الله. طيب. <تصفيق> طيب. بعد هذا تكلم عن وراثة الحديث الصحيح من طبر ما أدواه الأحمد بوصاً نادئ. خلاص. طيب. سمعنا نسق وراثة الحديث الصحيح من طبر. أنا أقول إنما أخرج مخير ومسلم. ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه موسعى هذا الترتيب بالنسبة للمجموع ولا بالنسبة للجمعاء أو... هل تفهمين؟ نعم أقول ما أخرجه البخاري وموسعى ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه بمسر. وستجدون هنا ترتيب آخر غير هذا التكتير وعند الآن خطيطة؟ خلال... طيب هذا الكريم أخذه بالنسبة للمجموع، أم بالنسبة للجميع؟ للمجموعة؟ أنت أقولت بالنسبة للمجموعة يعني إذا أقول لي ما المراد بالنسبة للمجموعة؟ بالمجموعة بالمجموع أي, أي مجموع الكتاب نفسه ليس كل حديث فيه ي ي يحمل الحكم الأخر. الأرض هذا الحكم بالنسبة للأخ الأخر الكريم قال هذا الحكم بالنسبة للمجموعة وليس بالنسبة للجني يعني القصد إن إحنا عندنا قاعدين عندنا قاعدين قاعدين قاعدين باء. قلنا طلاب القاع أليس أفضل من طلاب القاعدة فأنت تقول هل هذا الكلام بالنسبة للمجموع أم بالنسبة للجميع؟ أقول لك يعني بالنسبة للمجموع ما المراد بالمجموع والجميع؟ إذا كان المراد إن طلاب القاعة ألم أفضل من طلاب القاعبات بالنسبة للجميع يعني كل طالب في القاعة ألف أفضل من كل طالب في القاعبات من بالنسبة أيه؟ بالنسبة إنها من بالنسبة للمجموع مجموع ما في القاعة ألف أفضل من مجموع ما في القاعبات وقد يكون في القاعبات طالب أفضل مما لكل طلاب الذين في المجموعة أقل. عرفت غير المجموعة من الجميع عرفته ولا ما عرفته فمن اللي ما عرفش؟ قب إذا قلنا إن صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح الإمام موسى هذا الكلام بالنسبة للمجموعة لا بالنسبة للجميع بالنسبة للمجموعة بالنسبة للمجموعة حلو الحريم صحيح الإمام مسلم متواتر هو صح من الأحاديث الأحاذ الغرائب التي في صحيح البخاري، وقد يوجد الحديث في صحيح الإمام مسلم مشهوش فهو صح الحديث غريب في صحيح مين الإمام البخاري الإمام مين البخاري أنتون، أنت مجموعة جميع شفت مجموعة جميعي بعدين، أنت رأيت مجموعة جميع، اللي جميع كل كل أحداث إذا قلنا إن صاحب فار أصح من حديث صحيح موس، وهذا بالنسبة للجميع يعني كل حدث صحيح موس أصح من كل حدث صحيح موس. النما إذا قلنا بالنسبة للمجموعة قد صحيح الإنمام المسلم أحاديث أصح من أحاديث في صحيح المبادرة يا شيخ يا لناي انت يا شيخ لا لا, لا سبناي مسلم مال ايه لا انا سبناي سبناي يا خنم المسلم طيب هنتكلم عن بها ايه عن ايه فرمال دي يا شيخ يا لناي الرياض ده طبعا عدد غنوا الائمه بمصنفين وهذا بالنسبه ايه غير مجموعه للجميع مجموع المجموع نعم فلو كده النسبه سحب من لكم طب يعني يعني لو كان عليه يعني لحد ايه ندره المجموع احد أيوة. طيب طيب كرد السؤال يا شيخ يعني اذا قلنا يعني الصحيط من النار البشاري يعني الاحديث الموجود فيها يعني اطلقنا عليها بصحة ايه بنغرا للمجموع الاحديث لا تعلق بصة الجميع الاحديث لا بس احنا متكلمة عن مسألة حقص خليبات خليبات ما قلنا بصورهم هم بجيت بحقص الكلام بيبات تحقق هل أحاديث صحيح البخاري فيها في ضاية معاحلة من الصحة هذا <تصفيق> سؤال لا اللي يقول لا لا لي وح بس لي كلام هل أحاديث صحيح البخاري لدرجة واحدة من الصحة خطر لا لا ليست في ضاية معاحلة من الصحة بل أحاديث البال الواحد ليس في ضعي واحدة الصحيح كيف هذا؟ لنفترض مثلاً أن كلية من الكليات وضعت شروطاً للطلاب الذين يدخلونه فقالوا لابد من أن يكون الطالب حاصلاً على 90% خلاص؟ وجدنا أن الطلاب الذين دخلوا هذه الكلية مئة طالب دخل مئة طالب هذه الكلية هؤلاء جميعاً تحقق فيهم الحد الأدنى وليه شيء ولكن موجود واحد جاي 65% واحد جاي 9% واحد جاي 100% حاصل على 100% إذن الحد الأدنى متحقق بالنسبة لكل طالب على أحد صح وليه؟ صح. مع تفاوت في الدرجات الجميع حصل على 60 منا للحد الأدنى وبعضهم حصل على خمسة وستين بعضهم حصل على ثمانية وستين بعضهم حصل على إيه؟ على مئة بل الأحاديث الصحيحة ليست في ضاجة ناحية من بل بينها تفاوت إلا أن الحد الأدنى الصحة متوفر ومتحقق بكل الأحاديث. عن قبل ان احنا عندنا عشرة الام حديث صحيح هذه العشرة الام هل هي في درجة مناحلة من الصحة لا ليست في درجة ولكن كلها صحيحة الحجز الأذنى للصحة متحقق في كل حديث على حديث وذلك بعض الناس لما يجبون يعملوا ايه ينظروا في روايات صحيح الإمام المفاد وجدوا ان بينهم تفاوت. يعني فيه أمور كثيرة بيتاً مبهوبة نحن ورساً يعني الإمام البخاري قد يخرج لواحد اسمه عباد بن يعقوب هذا الرجل شيع قال رجل البخاري عن أكلمك عن <تصفيق> مدوغة هذا الرجل البخاري حديث وقلني ماذا قال رجل البخاري رجله مقرونا لغيره ودوبع هذا الرجل في صحيح البخاري حديث عبدالله بن سعود، أي العمل أبضل، قال الصلاة وقته، وكذا وكذا الإمام البخاري خرج هذا الحديث في مواطن فكرة في, في إسرائيس بعيد عن تمام الإمام المسلم خرجه بعيد عن تمام طب لماذا خرج الإمام البخاري هذا الحديث عن عبدالبال؟ ده هو لما ذكره في كتاب التوحيد في باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال حتى تنعف نعم وثم سلك له طريق آخر الى عبد الله بن مسعود طب كان يكمل هذا الطريق يحيى ورايح الدنيا كلها صح ولا ايه نعم ولا ايه ليه ده قال لي تعالى ده ليه كسره الطرق والطوابع انا عداوه امر لا ايه الامر الاخر لا راد ان يشير الى الحديث معلول لا لا لا لا لا الحديث مش معلول امس كذبا لا انا ممكن يجب الخليق اللي صح لا البخاري اسمع يا فضلت الامان اولا لحل الامان البخاري اراد المؤسس يؤسس في الجرح والتعديد لان عباد هذا معروف بالصدق والامان وكان كان شيئا إذا إنه معروف بالصدق وعماه الواعي المبدع من دار لا تقبل على الطاقية ولا ترد على الطاقية إذا كان روا موصود بالديانة والأمانة يعني صاحب دين والو وكان يرى يرى حرمة الكذب مطلقة وروى حديثا بعيد عن موضوع بدع. اه حديث ابن ابي داود ده شو شو انا يكون الراوي صاحب أن يكون صادقه لا يكذب ولا يستجيز الكذب باهل ابتعاده ولم يروى الحديث الذي رواه بعيدا عن موضوع البدعة يقبل حديثه في هذه دي مساله في الجرح والتعديل بعيد عن موضوع الرواية بعيد عن موضوع لو أراد أن مؤسس ويقاعد لهذه المسألة مين اللي جنبه بقل... لم يرمي مقود عدالتك <تصفيق> انت لا بس غالبا لو ان يكون اي صاحب دين صادقه يرى حرمه الكذب مطلقا لا يستجيز الكذب لنصره مذهبه ولا لاهل مذهبه ثم روى حديثا بعيد عن موضوع بدعته كان حديثاً أيل عمل أبضل الصلاة الوقتية ثم بر الوالدين طب هل هذا الحديث بينه وبين بدعته علاقة؟ أبداً مش عقل فقال كيف يروي لهذا الرجل؟ راسم يجيبه ومضره ومستطين عليه. أديه وكل اللي ما بيعرفش يقول عدس يعني ايه عدس بقى؟ ده مش اي كلام عشان في كلمه السياسه تعال غير في المعسكر عشان ايه يعني ما اللي ليله ايه كاني ما خلاص <تصفيق> اللي لو واحد قابل واحد في الزمان وما يذكره لا يعرض نفسه للقتل لو لم يذكره ايه قتل <تصفيق> <تصفيق> اه صح والمصح والذي إذا ما يصفر الكلمة فهو يعني عصد الناس يقولوا ما عرفش بالعادس يعني ما عرفش مدلول هذه الكلمة عند أهله عند المتفقين عليه عند إيه؟ المتفقين عليه المتفقين عليه فإندهم المثل طيب يخرج شيء مستفق فضياء ناشئة بالنسبه للروايه المبتدئه ايه قلنا صاحبيه صادره استنى بقى انت بتقول الروايه المبتدئه ولا الروايه المبتدئه اه طيب انت مصحح دين وصادر هي ما بنقش الروايه حتى لو رواه من الروايه بتاع اه خوفا من ان تدفعه العصبية بمنعه ان يكذب احنا كنا اول بس خلي بالك الخاص الشروط دي كلها التي وضعها العلماء لتأمين جانب الجذب يعني بس اسمع يا شيخ ماشه البشرين هو صغر أمين يرى حرم ذلك صح؟ ولكن قد تزين له نفسه أن يذكر في الحديث شايف بإحتياط بلغ الكمة احتاط العلماء احطاط لا حد له ايه زياني؟ يعني كل ممكن يرد برد صوب القديا جديد شفت بقى اعيلي قضية التجوز العقل ها؟ فرص بحيز لا بس غلط انت دول الكلام الكلام ده غالط احنا عايزين بس اسمعنا انا مواجه عند كلمة الضفاء هجم انا خلق الكلام ما دولت القديا جديد لا بس الشبهة تحوم حولها الشبهة تحوم يعني اختلف القرنان واسا ده تدروسون هاي بقى جارة والتعديد لو أن كذبا في حديث. ثم قال هل تقبل روايته بعد ذلك؟ كثير من العلماء ذابوا لأنها لا تقبل روايته. والإمام النووي قال يقبل روايته. وقال ذلك على الكافر إذا أسلم تقبل روايته. ولكن الصواب ألا تقبل روايته ل لئن تهمد تحوم حوله في توم هذا متهم. والله أعلم هل ده أم لم يكن من هذا الدائم من الكذب على رسول الله هل الكافر خياسه مع الفارق؟ الشبهة لحوم أولئة مباشرة لستخدمش موضوع الترويز للعرض ونحطاب في الجواية عنه فإنه؟ هذا من باب احتياط حتى لا يدخل في السنة ما ليس منه ومع هذه الاحتياطات الكثيرة نسمع ما نسمع نعم فماذا لولا يضع العلماء هذه الشروط وهذه الطوابط وهذه الحواجز وكذا وكذا كنا نروح في في حدن راشيه يا قوم مساله التجويز العقص الشيخ تقول طيب هو الوادي رجل ليس حتى يضع ما يقول بين عليه ماذا؟ جاوب يا رجل ليس من الشيح ليس من الشيعة هو أحديث في السنة على الشعر جاوب يقول بقى ايه أصل أصل الوضاعي يا أخواننا الذي يضع حديث له أهداف إن أهداف تظن إن الوضاع ده بعد يضع كده وخلاص لأنه هو له هدف وكان من أهدافهم تحريف عقيدة المسلمين حباب الوضاعيين من تزهيد الناس في فعل الواجبات الشرعية تزهيد تجريه في الناس على ارتكاب المعاصي والمحرمات لا اسفاد كثيرة لا فيش وضع بيضع كده للناس، ماذا؟ قولوا مثل ما يقولوا المعاصر Allah, Allah, من وراء أحد البدع يدامي على طول على التوّي والقص، المحددون جدلوا على انفسهم تجديدا لا حد له، وحافظا على حديث رسول الله. يعني نحن نتكلم عن مسألة نظرية، هل فعلا؟ لا. مسائل أنا من عنين المسألة النظري لأن النظري ليس له واقع عمل ليس أنا واحد كذا لا لا متفو بكلمة تشم منها واحد تابعني الحاكم صاحب الصدق متعمل ولا رجل ما يكون من شيء على شيء ألا كان شيء على جزء دلنا على ذلك دلنا على ذلك لعن ذلك يا خانيا تبعوا لعنوا الشيء المصنى ماذا الذي ماذا قال ماذا قال لك الله الله أبي بكر وعمر وعثمان في المستدر وعمر وزكاريش قالوا في كيف اكتاب في, في تاريخ ما يساوه ماذا قال على المحن السور يعني الموضوع يا خانيا في ناس جعلن ظلمت في هذه الدنيا كثيرا ايه المشكلة بتاعة الحاكم؟ الحاكم رحمة الله رحمة الله سعى صنّف كتابه المستدرك وقبل أن ينخرحه ويراجعه مات الرجل ما ما؟ في حادثة ايه؟ حادثة خلّة لنا فتح مولاد علينا فتح حادثة كنت مولاد علينا فتح وحادثة سيتان ايه فتح مولاد علينا أيوه هو لو حديث طيب طيب هو روع يا احمد انا بقول روع يا حديث بأسانين ازهين شيخ اسمه بيرو والمعروف كده في قد صدق فقولوا من ارسل من استلف قد ايه من ارسل وقد احال ومن ارسل ربنا دي تذكرت انا ارجع بالصحه هو روى احد طيب انا اقول لك الحديث الحديث ده رواه الحاكم بن المصطفى قال مطله دنيان دم ينقضها حاجه كثير بيقولوا رات دي كمان هو كده يا رب دايما انوي يغلب ديسني سنبي دي ده عهد على القاضي وقلت قلت له بوط غامه موقفه لا او أولاً ما موقفه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا انس كده يفتح المستدرك دام انه ذاك راجل طيب ابا ابي بدر وعمر وعثمان وعبد الجار طيب الطراي هو وط... ان الذي ما موقفه من علماء اهل السنه ما في مدارس هنا في وادي المقاص بها الراوي من عربا هل مدونه به صور ام مجرد أمين يا خنم و ان هذا الكلام مضارة في و التعديل بس المشكلة بأن الوقت ضيق وأنتم تخافون من كثرة الموضوعات خرجوا من الانتحان صح؟ خرجوا خليطي محمد بي الشبح الذي يضارد للطلاب تطلع... طلاب العلم والمعارض أمين؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ فإن شاء الله النجاح في الدنيا أنا أجاب أمنا إيه بس ما صحش أنهي يعني بطالب النجزان عدو عن محالي طالب النجزان خلال يجب أن يحصل وقالنا يصار بالتبكر العصبي وكذا فالأمور تجري بمقادية طبعا كانوا عنه بمراضي الحديث الصينية قلنا إن اسكرامون في اجتماع الجميع ولا نتبادل مجموعه عايز عايز نمشي لا خالص طيب طيب الساعه 10 خالص طيب طيب طب انت عاذرتي وانا اللي بتكلم المفروض اني اللي اللي تابعها المشرف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 ما يحرير الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا يسمى بالمتفق عليه مع اتحاد الراوي الأعلى للحديث والمراد بذلك اتفاق شيخين عليه في صحيحيهما لا اتفاق الأمة لكن لكن اتفاق الأمة عليه لازم من أصل ذلك وحاصر معه طيب دماغة الشيخ قرأ عليكم ماذا ما قريبا؟ يلعيس، غفر الله لي وبارك لي غفر الله لي انا سماكم يا استاذ تصلي معانا ان شاء الله نعم جيش الصادق طيب تشكروا شكرك انا بسمعك انت ليه يا استاذ ايه خميس ان شاء الله في الشارع لا لا انا هنا مع قناه الصراحه يعني ايه كلمة عزيزة الدكتور؟ مولاً إذا قلنا هذا حديث متفق عليه والمراد أن الإمام الجفار ومسلم أخرجاه في صحيحهما مع التفاق الراوي الأعلى للحديث طيب إذا اختلف الراوي الأعلى أشهر؟ لا بس تختلف الرأي على لا نقول اتبعت عليه الركية إلا برأي يعني بعض العلماء رأي ورأي بعض العلماء تختلف الرأي على فهيك نبدأ بال بالجمع رئيس الصوفية أي نبدأ بالتفصيل بنقول مثلا على سبيل المثال حليف جبرية رضي الله عنه حديث جبريل. حديث, حديث, حديث, حديث جبريل اخرجه الامام البخاري من حديث ابي هريره واخرجه الامام مسلم من حديث ابي هريره اذا هذا حديث متفق عليه صح حديث جبريل اخرجه الامام مسلم حديث عمر بن الخطاب لا حديث ابي هريره متفق عليه طب حديث عمر بن الخطاب غلط النبي مش مع إن القصة واحدة ولم تتكرر. مع مين كذلك؟ يعني أصحش أنت تقول إن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم هو أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي الرادي أخرجه مسلم من رواية مين؟ أمر المخطط وإذا اتبق الرأوي الأعلى للحديث من مراد بالرأوي الأعلى؟ صحيح صحيح. نقول هذا حديث مهتمم عليه. وهذا على رأي جماهير العلماء وخالف الجوزاني في زي الله لَا ان لا يشترط الاتباع والروايه طب انا اسالكم سؤال مهم اضغط ان الامام البخاري ضرج حديثا باسناده ينتهي الحديث الى امام الرون الهادي الحسين عبد الله بن الرون مسلم فأخرج نفس الحديث بإسناده وينتهي الإسناد بأبي هريك ونظرنا فوجدنا إن الإسناد البخاري غير الإسناد مستقيم هذا إسناد مستقل وذاك إسناد مستقل في هذه الحالة يكون ما اتفق عليه واتح ضراره من أعلى أعلى أم في الصورة التي ذكرتها يا زي ليه بقى لأن الاثنين تفعوا بالإسنال والناس في الصورة التي اختاروا بالإسنال بالإسنالة بس لما أخوك تتكلم ما تتكلمش خل الاثنين لما تحرم عربة الإسنال والمدر دي أقوى من اللي اختاروا فيها بالإسنال أعتبر طريق الأوحى للحديث المقويه الحالة الثانية خلنا الحديث عزيز. إنما الحالة الأولى الحس الحديث غريب. تونت شو بأخذ إنبر؟ إيه؟ وإلى أبو كاني أخرج الحديث ما ثني الحديث بإسناد وأخرله مسلم بإسناد مستقل لجميع إسناد المخالف. بالحالة دي هذه الحالة الثانية هذه الحديث هذا حديث عزيز. أما الحديث الذي أخرج البخاري ومسلم واتفق في الراو الأعلى هذا حديث غريب يعني أنا عندي في البخاري أخرج نص الحديث بإسناده مسلم أخرج نفس نص الحديث بإسناده المستقلة عن إسناد البخاري يعني هذا إسناد وذلك إسناد خلاص؟ هذا الحديث يقول عنه إن هو إيه حزيش مروا بإسنادين منفصلين بإسنادين إيه؟ منفصلين إنما في حالة اتفاق في على هذا حديث غريب مالو. هذا حديث مالو. غريب غريب ليس لهم بالتأسنان العمال ظلمهم غريب هنا غريب مضة لأن التفرد وضع في أصل السنة بإستخارك قول يا شيء رحمة 2 ما لأحدهم الإمام المفاري وفي صعيحي دون الإمام المسلم يعني إستخارنا مين؟ المفاري دون المسلم ثلاثة ما يأخذهم لهم مسلم بصحيحه دون إمام البخاري أربعة ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في صحيحهما ولا واحد منه ولم يخرجاه في صحيحهما ولا واحد منهم طيب ايه يعني الكلام بقى؟ من يفهم الكلام ده؟ ده رقم كاف؟ أربعة. أربعة بيقول ها. ما, ما كان, أربعة. كان على شرط البخاري ومسلم وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي صَحِيْهِهِمَا المد ليس موجود في الصحيح في الصحيح البخاري صح جدا؟ طيب، نعم يعني، ايه كده. جدا؟ نحنطك البخاري ومسلم اشتركوا الشروط عندهم لحديث الصحيح. مش كل اللي فيها حديث كتيرة جدا تضبط عليها نفس الشروط ولم تأتي في صحيح التالي ودالين ما هو قال أحفظ مئة زيادة الحديث ما جمعت منها إلا أطبالي الأول أو في معنى الكلام ولذلك الإمام الحديث حسن فزر يعني أولي كلمة قلت يعني في شغوط اشتراتها الإمام المخاري مسلم للحديث الصحيح مش فيها حديث كتيرا جدا فيها حديث وتطبق عليها نفس الشروط ومخرجان فزرات الصحيح هو مقصود مش شرط المعصارة ولا نتاع استاذ انا يعني طيب قول نفس الاسناد بس مختلف في المد اقول يعني طيب اسناد يعني المخالف قول ثاني كده يبقى نفس الاسناد اللي في الشخالي او مصحف بس يعني نفس اسناد الاسناد الحاكم بالمستدرك هو نفس اسناد البخاري لا المعنى الشطه او الدرجه طبعا مكتوب الرابع ايه يعني وان؟ طب وش انا؟ في نفس اسناد نفس الجاهل بس المدت المختلفة يعني انا اجل اسناد البخاري يعني بوقت الامام الحاكم اخرجها حديثا بالمستفر ومش شوق الهاتف هو مثلا اسناد البخاري نقول مثاليا <تصفيق> وجدنا سناجد الحديث الحديث الذي قال عنه الحاكم هذا حديث على شرط البخاري ومسلم سنجد اسناد هذا الحديث موجود في صحيح امام البخاري وصحيح مسلم بقولك الاسناد قلنا <تصفيق> <أصحيح> المد ليه موجود فين في الصحيحين يبقى الكلام دلوقتي على ايه طب اتفضل دور على الصوره يعني الصوره في اي أولا كان مفروض تسأل من المراش بشرط البخاري أو بشرط المسلم أو بشرطهما ما معناه كم مفروض تسأل السؤال الأول إيه مرا مراش بشرط البخاري هل كما ذكر الشيخ ذكر البخاري شروطا للحديث الصحيح هذا لم يحدث هل ذكر ابن مسلم شروطا للحديث الصحيح هذا لم يحدث لم يقل البخاري شرط أن أفرق لمن هو موصوف بكذا وكذا وكذا لم يقل هذا وإنما استنبط العلماء هذا الشرط من قراءة الكتاب وفل بقى موضوع استنباط شرط البخاري من صحيحه من خلال القراءة دي لا يقوم بها إلا إمامه تمكن أمده والإمام الحاكم لما تحدث عن شرط البخاري ومسلم في الصحيحين هو قرأ واستوعب وقال ما فتح الله عليه به إن دخ إن تقدروا لما لا لا لم بيصبر الحجم هذا الكلام مفيش مانع معنى ما أحد يكتب يقرأ ويكتب ويصمت ويصمت ويكتب ويستند الناس عليه هذا ليس فيه أذن عيب قلت هذا أمر طيب يجعل الثقة تزداد ب بهذا التراث العظيم. <تصفيق> مين <دي لك؟ تصفيق> إيه المراد؟ بشرط ما المراد بشرط المكاريو المسلمين؟ ما المراد؟ هل المراد أن الرجال الذين خرج لهم الحاكم في المستدرك وقال عن الحديث الذي روي بهذا الأسنان هذا حديث على شرط المكاريو؟ هل البخاري خرج لرواة هذا الإسناد بالفعل أم لأه هم يقولوا الحاكم وفه هل يوفى الحاكم بشرطه أم لم يوافق؟ في ناس بيقولوا ما وفهش خاص ما وفهش بشرطه لا لم يوافق بشرطه ولا يوجد حديث واحد في المسترق على شرط البخاري المسترق ولا كده كده كده مجازة فات إنما هل الصورة يقولت الصورة يقولت نحن إي الحاكم قال هذا حديث على شرط البخاري ولم, ولم يخرجه ولم يفرجه في صحيح لم يفرج له كلام هل إسناد هذا الحديث خرج لهم البخاري أحاديث أخرى ليه هذا الحديث الذي نتكلم عنه وليه الموضوع أم أن الحاكم خرج لرجال مساوين لرجال خرج لهم البخاري ما مراد الحاكم الحاكم بيقولهم لهم مخاطرهم مش تدرك وأنا أستعينه أستعينه الله في حر لرجال احتج البخاري ومسلم بمثلهم بإيه؟ لم يأخل بأعينه؟ طب المثلية هذه في إيه؟ في العداءة لو تمام منطبط أم لا؟ أحتاج الأمر في وقت معين برضي إيه؟ أحتج لهم في وقت معين يعني قبل الإخلاط مزل. أوه أوه اسكت ملتعش أنا في وقتين فهمين يا خلال المتوهمين يعني الحاكم الروادي قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري متن الحديث ليس موجود في صحيح البخاري هل إسناد هذا الحديث فرج الإمام البخاري لرواته أحاديث أخرى في صحيح باحتماع هل خرج الإمام البخاري هل هؤلاء الرواه هل هؤلاء الرواة مساويين لرواة خرجناهم البخاري في صحيح أم لا والأمر يفترق الأمر يفترق طب ماذا لو قلنا إن الإمام البخاري خرج لرواة هذا الاسناد أحادث أخرى في صحيح إذن في هذه الحالة نقول لا يوجد حديث في المستدرك على شرط البخاري لمدى توفي الحاكم في سنة ربما يعني بينه وبين البخاري حوالي 150 وخمسين سنة هذه الفكوة بين الإمام الحاكم والبخاري تسادل بثلاثة رواه أو درويين صحيح؟ يعني هؤلاء الرواه الذين بين الحاكم وبين البخاري جاءوا بعد عصر البخاري عصر يعني ما رآه من بخاري ولا عصروا لجاءوا بعد وفاة الإمام البخاري الذين قالوا لا يوجد حديث في المستدرك على شرط البخاري قصدوا هذا المعنى إن قصدوا هذا المعنى فلا يوجد حديث صحيح في المستدرك على شرط البخاري ومسلم إنما الحاكم نفسه السؤال اللي هي أنه سيخلق أحاديث في المستدرك هذه الأحاديث رباتها ابي خرج بمسلم البخاري ومسلم أو البخاري ومسلم او البخاري فضل في صحيح اعراض المثليه ما مرادوا من هذا أمر مشروحه ويطول واخد بالك وهنا يقول ما كان على شرطه على شرط البخاري ومسلم ايه مراد شرط البخاري ولا لابد انه يخرج يعني افترض انا افترض جدل عند حديث في المصدر خلاص؟ الرواه الذين فيه دون بغض النظر عن الذين جاءوا بعد عصر البخاري خرج لهم الإمام البخاري في صحيحه أحديث قرأ يرام بخاري في صحيح حديث. أحديث هل نقول عن هذا الحديث أنه على شرط البخاري؟ أم نقول <تصفيق> يعني أن هو يجب أن يكون بنفس الهيئة أو نفس الترتيب للأخرات يوم الدخروا مسلم إذا يعني إذا إذا كمثال إذا رأى عمالك عن, عن نافع يبقى هو في الـ في الـ عند الحاكم يبقى مالك عن نافع ما جبش مالك وراوي الآخر والكلام طيب جدا ولا وده أن يخرج لهم البخاري أو مسلم على سبيل الإقتناع مش على سبيل الإنفراج يعني أخرج البخاري لزهر اللي متفق عليه صح متفق عليه مش متفق عليه محمد ابن مسلم مشاب الزهر و... و ثم البخاري خرج لمين خرج لمين لزهر ومسلم خرج لمين لزهر هذا خلاف فيه في, في واحد اسمه سفيان ابن حسين الواسطي يروي عن الزهر سفيان ابن حسين الواسطي هذا ثقة في غير الزهر يعني حديثه عن الزهر ضعيف فأنت ترى المسلم خرج من مين؟ للزهر وخرج لسفيان ابن حسين الواصل ولكن خرج لسفيان من غير روايته عن الزهر يبقى لو جاء حديث في سفيان يرى عن الزهري يقول له لا لست على شرط المسلم لين؟ لأن مسلم لم يخرج لهما على سبيل الاجتماع خرج لسفيان عن شيوخ آخرين غير زو ولن تفهمين ليه الحته دي مخرج ليه يعني هي المكان على الشط نمشي طب ممكن خلاص ايه ده انت باص علي الشروط الشروط شو تقول ايه هو ده اللي قال لي الشرط ايه هو شرطه الفيروز ايوه شرطه اللي طاوله المعاصره او كل الشروط اللي هي مستوفيها لا لا اس خلي بالك الطاوله المعاصره دي شرط دي شرط واحد اه في شرط ثاني عشان محمد اتصل للسلامه والعداله والضره الضره والسلامه والسلامه والقدس طيب خلاص نكتفي بهذه النقاط بس نخلي بالك ان شاء الله ناتي وبعد قرائنا لغايه صف كام 88 واللي كانوا على الموضوع ده خلاص تزور تزور. ايه كذا وحن انتظر ايه ده عند مصر ايه انت هنا في سمويله اسمه كان مكتوب المره اللي فاتت خلاص اكتب اسمك انت سمويله